ايوكا ليس استعاذاب ر النيجره استعاده ملكتاته هو النيجر ارامومي بسم الله تفسير السيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ماقى اللهاتين جل ق <تصفيق> بقراو يوكا وان مها بسم الله تتي وان اسي فعلي اتقدرت بسم الله اكلوا بسم الله اقرأ بسم الله اقلوا بسم الله افعلوا هذا بودة سني اتقدرت فعلي اسا اذا اما استيقظت بسم الله مقاء اللهة الرحمن ربي, ربي رحمة بلقب الرحيم ربي رحمة سن قبروتة تقسات هين بسم الله ويتجنب أولا التفسير الرئيسي كيساتي معنى إثا معنى إثدا علماء نماذجا مكا الله كعبادة حق جلته الله جتون كعبادة حق جلتهني كأراء أقرأ أو أتلو يوكل أراء يوكل دبسا بسم الله دبسة مكة ربي تبارك برباد دبسة مكة ربي تبارك برباد دبسة اللهم كني أي المعبود بحق كحق قبر ما تبارك وتعالى الرحمن أي دل رحمة الواسعة ربي رحمت بلقى ك خلكي <كخلقهم> هندافو رحمن إسا <الإساء> والجو الرحمي أيذ الرحمة الخاصة بالمؤمنين ربي مؤمنتو تكفف رحمتك بلو في الدنيا والآخرة دنيا في آخرات الله دنيات مؤمنتو ترحمتك بروحوقات آخرات الله مؤمنتو ترحمتك بروحوقات أكملت يرانا بهدايتهم الى الدين القويب دينة بريدة كانت إساء قجيل شودان ودو كفاري هفو نما مؤمنات دنيا قبطة أكين عبادة قدت أكين كراء إساء قجيل قدوم كوني خاصي قبطة إساء ربي الرحمة قول ججا أدت رحمة إساء قولي وأما آخرات جانت إساء كنونان رحمة إسها قول إجتشا بارك الله فيكم أما أستيتي بسم الله جنة بسم الله مقاء الله هاتين جنة مقاء الله جنة مقاء الله جنة أرأى دبسا وانسلا اتقدرو بربادهن دا بعد بسمالات اتفدة وانسين اتراراتوا فعلي اسين اتراراتوا إلقى بسم الله جتين بودا بسم الله آكلوا بسم الله أشرب بسم الله أقرأ بسم الله أكتب الكثير تقدر تجد ما ليه فيه يوكا جدا متاته فايدا لما تبنيكنا جرا جرا بس الله بودا وان خجات شودة متسام فيدوم طوكو مكارب بيدور دورسون كنوي باركادة باركا بربادو Allah hainjalkavat. Odu nijalka durajette maka Allaha ajajatti hidde ni jakavaa, maka Allah hatin ja jatti koovat to kesäti argama. Kana barakaaf maka Allah ha durarataversite Tokokana. Kalammata hasri ta hasuri Gaah su hiada ke kenya maka rabbiitiin a voiita jettu. بودهين قران هندوفين درا مقارب يجچا يرگدر سيتي وان براتين هندلقبدو وان براتين هندغارغثي فتوجا جچا كوتيرتا الله انقو جچا اتچيتي كل الرحمن توقع الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة عبارات كجراء عبارة لمتا الرحيم المنعم بجلائل النعم الرحيم المنعم بدقائق النعم هي كانت الرحمن ربي رحمة قردان وقره رحمة نرامل أتو كك يانو كينو كهار كانو كينو قامه كين نبل كتي سينو اومو كانم ظاهره جتا نعمه ظاهره المنعم بدقائق النعم كجنن الرحيم رت نعمان نتي قفت وفرع بينو اجي سيكه ساجرتيهاا هذا نعمه باقينا جتو ادباني دقائق النعم كنكيستي الرحمن الرحيم يكنتني صفاتني صفة لما تربيك الناتي صفة غرقوض مبالغان كيسجرتو دان جاجينسي كيف ولكن الرحمن أبلغ من الرحيم رحمن تو يرحم الر دان جاجيالا ما لي جنان لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى الرحمن قوبيل اسا خوني دبلتك قبد الرحيم الر قوبين دبلمون كوني جارين قوبيل الر اي جارم تكون دبلمون معنى الاساله دبل تي معنى الاساله دبل تي قبدجاء كذا الرحيم ابلغ من الرحمن ج اني بارك الله فيكم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتلو الله نجرو الله بسم الله الرحمن الرحيم له بسم الله الرحمن الرحيم ما, الرحمن الرحيم جن. ما لي أكو قلبي تينك إستي اللهان قلته بكماته نوبرتي بري جتاني اللي على بعفني هنجر نماعروها كيتين بركة بربان نمك إساتي بكمارا كناف فعلي سن أستيهم فين نعامله سن أستيهم فين مجرن قلبي تينك هيسا ايه نجرة الله وحده ربيك ينقفه ارغا قلبي كينك هيستي ربي يمكننا قلت هي قلت هم اسى سبتي عربك يننا بسم الله الرحمن الرحيم جننملي بسم الله اقرا بسم الله كذا جنني ونن في نفن جروجتيا كوني هذا أبلغ دعنا نget to the beat. بس ملانتوني وانهندا بس ملان أيها الأحبة من الأدب الذي أوهاه الله عز وجل لنبييه سل الله عليه وسلم ناموس عذبة رب نبي بيس إسات بيسي سقري قاف القرآن إتبوس رب نبي إسات مالجري مالغي اول قران تبويمان الى جماعه ايه اقرا بسم باسم ربك العالمين ربك وامر اسم ربك هيتي تنقرا اسم ربي ربك هيتي تنقرا اكنما بسملان توني مقا الله وامر دور دورسينه بسم الله ويتجنن بركه التيم برباد تو يو كيس سجيره الله ويتجنن صفه اولوهي يما ربي دبچوتو يو كيس سجيره ارغا اللهن صفه اولوهي يما إسا دبنه Nämme nämä ratk oltahi, nämme nämä ratk olt antumaa, Abu, akmena magura jama. Nämä hilä, ä? Nämä täy kapsaan, va buduccaan, nämä kattei, daka miti, nämme kuni, Rabbi olt antumaa, nämä Abu nä daka, tämä magura jette سيف ببريد لمدو بنتين وانسي ما الجد الرحماني الله انصلي كعكمن الرحماني كته الرحيم كته جاء فكان أن رحمته سبقت غضبه رحمني ربي دلنا سور ربي درسته رحمني ربي اداب الاعم رحمني ربي ادانا اللي رحمتنا غدا جتي اكاتي قر اسا بسم الله الرحمن الرحيم تزي بسم الله ويتقرانو سلا باسم الله يتشاد باسم الله الفتيت جال سلا ولكن كتبان ان انجرت استيتراتي بسم ربك الذي خلق ويتجدت با ألف هنجر مجر جمعة هنجر أستطيع أمو ألف هنجر ما ألف جراتك بسم الله إرواني ألف بدي فيوك ألف إرقايم ألف سببا جلقب بيتيفي سيني تني سيني ساكنات عن جلقبهم هميجتو باقتي اسمي رتي ويتقلجينا ألف الرابق كروبوتي قابا كان بري فام الرتي كيسا حفتي وأما إقرأ باسم ربك جيتشاراتي واني إسين سباكي فامتف ألفين سنين غافة كان با ألف الرابك كمبوني باقتي إرراهم بفته إقرأ باسم ربك الراب أرؤوني دندت. ديت معنى أدون جيتجيرم فكن يقرأ اسم رب كيوجد نجد معنى صحيح اقرأ اسم رب كيوجد نكرد نجد يوأمو الله الرحمن الرحيم الراء بعد تجد معنى إسحَرِينَتهْ عَفَكَنَا أَكَثِرِ الْذَنْ أصبحت <تصفيق> بسم الله رت ألف حفته أكتب بسم ربك رت ألف رفتي أصبحت بسم الله الرابط بسم الله إنتني هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ بس... تحملوا شوية انا بقنا بقناتنا هنا في بسم الله تنسل سورة فاتحة آياتك كمو آياتك كامتي جمهور علماء باي إيساني جدتوا ورمذاهب مذاهب الإسلام سلامة مذاهب الإسلام غرغدان أفوري غرغدان أفوري شان الليلة هاته بيك كمان مدرسان إسان أما جرته أفوري حنافية مالكية شافعية في حنابلال أفرانكان ظاهريا لأنه مجرت على كل حال ولكن معروفني كان جاكا بثنين من. مذاهب أماني سنين جدي كان كيسا جمهور الربائي أين قجنة أكا مالكية في حنفيات شافعية مالك ورق سديمكم مالجاً ليست البسمة بآية من الفاتحة جراً. بسمة آية فاتحة لا تعتمي جراً. رقامك سما ليوج النور. رسول ربي حديث القدس كي ستي ربي الفاتحة بكلماتك ودي جهان تقو كغبرجاتي جهان تقو كي يجد إيه أتشرى ويتقرع أمار جدان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هقا أتشتتي تيّ إهدنا السرعة المستقيمة لها هقا أمات تتغبرجاتي ولعبدي ما سأل جداني بس ملاأتكي ستين دباني جدان ودو بسم الله اايا سوره فاتحه ركتا تاته في الروايه سكت ستون جدا والرغين شافعيوتا بسم الله سوره فاتحه تكا جدا كان فيو قراءتها في الصلاه جدا كراتي روا سلطة كينستي كرانو فاتها ويتكرانو بسم الله خلاف جدوج خلاف جدوج هل ذكر من آeries sustained؟ هذه قلاب فاتحة خيم Aquíً وحصل على الدين في الكتاب yetzego يessionمة؟ Wert Brewer Kle样 will be a proud deposit irrrl.ampganyam pen &ング Kü IP DinaBA's Wal ستي 1061승 Frank Beher fl거야. mart lane is my servant. 생각 atas its happened رب بين القران ايمام قدك الا كانتي ها سيسوني رحمه نقول الراي ونجا ابا الرا بسملا من شعار المذهب في المذهب الشافعي بسملا الفداني قرؤون شعار إسانيت شعار اسانيتي نما سبب بسملا الله إن مذهب براء إرّا مذهب شافعياتي تمسني في تجرب سبب بسم الله الفول نته جريف هذا موضوعه موضع الفقه ب وتعني ثابك فكهتي قافكه كرأنه إرّا دب الله بيقوم فات بسمان أيها الأحبة فضاء إلى قبدي نبينك صلى الله عليه وسلم يرو نات نات بسم الله جرًا جرًا بسم الله يرو أجل قبني ل بسم الله رجل قبم جل قبم حديثني ضعيفا ليتا هو كل أمر ذيباد لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع شفتي أمري شريعا كيستنا ما يعكسوك بسم الله ننجلك هنجلك بمنه بركانك وجتشات جرم أولي هو أن نبيكي نرتب إلي قرآنكي السابس بسم مقار بيتين كرأينا كنا بسم الله فوايده بائه قبت نيات, نيات, نيات بسم الله جدي ويتغ فتح بسم الله جدي ويتغ في حمد الله بيتلتن هم بسم الله أولا بسم الله آية من سورة الفاتحة سورة ونجاون الرaho عددك أرانب بسم الله جرى قرين علماء آيات من تلك السورة سورة سنرة من تلك السورة سورة الرد تكتب من تلك السورة آية تكتب قريني ثاني ما في فاصلة في جدوكا يمتملي آية إثيرة تتمتي لكن سورة نمليكي السبت آية سورة سنرة تجد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بكتب سنتي آية ما بحسني بس ملا عموماً وعنا معني سنين جلك أنا فكاتة إن شاء الله رويدا رويدا سوتة سوتة اتجي ابننا تيونا أجي سنينك جبابسات سنين ديمه عبارات كارؤفة كبحنة جراحم فاتها الحمد لله وتجننت سن الراء عبارات ركينا القصي فوائد الر الرها سوف نا فوائد وان كراني الرها سوف نا القصني لطائفة لطائفة آيات لنصني الرها سوف نا وسدي كان الرها سوف نأتي القصي كرانا أولى عبارات القصي فوائدة القصني لطائفة لطائفة في فوائني وتقول لي تاتي الدم بفناتين شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله <سؤال> لي ولكم التوفيق <سؤال> والسداد وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.